وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أُزِلَ إلى الرسول ترى أعينهم تفيض ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونقمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسق ما, ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفاره أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الشَّيْطَانِ لعلكم لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يريد يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن بينكم بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ في يُرِيدُ أَن بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم بَيْنَكُمُ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهلنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ لِيَطَّبَّنَكُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ بشيء من الصيد تناله أيديكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب نليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم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 اعلموا أن الله شديد العقاب وَأَنَّ الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب وَلَوْ بك كَثْرَةُ الخبيث فاتقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيلة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حضر أحدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوائد منكم او او من غيركم ان ان ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم, إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله اننا اذا لمن لاسمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخرات فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليات فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طائنا بإذنه وتبرئ لكمها ولبرس بإذنه وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِهِ وَإِذْ كَفَّتُ بَنِي إسْرَائِيلَ أَنْكَ إجَآتَهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وإذا وحيت إلى الحواريين أنا من بِي وبرسولي قالوا آمَنَّا واشهد بأننا مسلمون إِذْ قال الحواريون يا إيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا, أن ينزل علينا مائدة من السماء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 اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه, فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أنا اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد المته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك اتعلم الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به ان أعبد الله أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَّا تُوُفّيتَنِي كُنْتَ تَرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ يَا تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها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 فَكَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأتيهِمْ أَنبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ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 وَإِنْ يمسسك الله بِضُرٍّ فلا كاشف له إِلَّا هو وَإِنْ يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل شيء أكبر شهادة قُلِ قل شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغه أينكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَلْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا نَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَنَ وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أي نشركاؤكم أين الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا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 فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى جَاءَتْهُمُ جاءتهم الساعه بغتة قَالُوا قالوا يا حسرتنا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 الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف دولا صحف إبراهيم وموسى قل يا أيها الكافرون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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد